فقالوا له سلاما فأجابهم بأحسن من تحيتهم وقدم لهم عجلا مشويا ليأكلوه فقد ظن أنهم بشر فلما لم يأكلوا منه قال انا منكم خائفون ادخلوا عليه فقالوا سلاما أي حين دخل الملائكه على ابراهيم قالوا له حين دخولهم نسلم عليك سلاما وفي سوره هود ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حميد قال انا منكم وجل اي قال لهم إبراهيم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 إذن هذا يشرح السبب في خوفه لأنهم لم يأكلوا من طعامه قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال قسل من الملائكة لا تخف إنا نخبرك بما يسرك أنه سيكون لك ولد ذكر عليم قالوا لا توجل أي قال الملائكة لإبراهيم لا تخف منا وفي سورة الداريات فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف ثم عللوا أمرهم له بعدم الخوف بقولهم مؤكدين لقلع ما في نفسه من الوجل المنافي للبشرى إنا نبشرك بغلام عليم وفي هذا عودة الراحة إلى قلبه ومعنى الآية أي إنا نبشرك بمولود لك عزيز العلم بالشريعة الإلهية وهذا من أعظم ما يكون أن الله يرزقك ضرية تهتم بالعلم وتعظم العلم وفي سورة الداريات وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم وفي سورة هود وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وفي سورة الصفات وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قال لهم إبراهيم وقد تعجب من تبشيرهم إياه بولد أبشرتموني بولد مع ما أصابني من الكبر والشيخوخة فعلى أي وجه تبشرونني قال ابشرتموني على أن السني الكبر أي قال إبراهيم للملائكة متعجبا ابشرتموني بولد مع كبر سني فبما تبشرون أي فبأي شيء عجيب تبشرونني فإن البشارة بما لا يتصور رقوعه عادة ليست مشارة قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال قسل من الملائكة لابراهيم بشرناك بالحق الذي لا مرية فيه فلا تكن من اليائسين مما بشرناك قالوا بشرناك بالحق أي قال الملائكة لابراهيم بشرناك بولد قد قضى الله أنه كائن بلا شك فلا تكن من القانطين أي فلا تكن يا إبراهيم من اليائسين من فضل الله الذين يستبعدون وجود الخير ولكن أبشر بالولد الصالح مع كبر سندق وقبل البشرى بذلك قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمين قال إبراهيم وهل ييأس من رحمة ربه إلا المنحرفون عن صراط الله المستقيم وتأمل هذا الجواب الجليل قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالم أي قال إبراهيم من ييئس من رحمة الله إلا الذاهبون عن طريق الصواب الجاهلون بجمال قدرة الله ورحمة الله الوهاب الكريم سبحانه وتعالى قال فما خطبكم ايها المرسلون قال ابراهيم فما شأنكم الذي جاء بكم ايها المرسلون من الله تعالى فربنا جل جلاله يرسل الملائكه بمضائف قال فما خطبكم ايها المرسلون قال إبراهيم للملائكه فما شأنكم الخطير الذي أرسلكم الله به سوى البشارة قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين قال الرسل من الملائكه إن أرسلنا الله لاهلاك قوم عظمي الفساد عظمي الشر وهم قوم لوط قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين اي قال الملائكه إبراهيم إن أرسلنا الله إلى قوم من كافرين كثر فسادهم وعظم خبثهم أرسلنا لأجل أن نهلتهم إلا آل لوط إنا لم لمنجوهم أجمعين إلا أهل لوط وأتباعه من المؤمنين فلا يشملهم الإهلاك إن مسلموهم جميعا منه إلا أنا لوط إنا لم لمنجوهم أجمعين أي لكن لوطا وأهدا لن يقع عليهم الإهلاك وسنخلصهم جميعا من العذاب في سورة الذاريات قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا انا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين قال تعالى الا امراته قدرنا انها لمن الغابر الا زوجته فقد حكمنا انها من الباقين الذين يشملهم الهلاك الا امراته قدرنا انها لمن الغابر هي إلا امرأة لوط قضينا أنها من المهلكين الباقين في العذاب بسبب كفرها كما قال تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا انا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجي عنه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين وربنا جل جلاله يبتدي العباد ببر متعدده وأحيانا الابتلاء يكون من داخل البيت وهذا اختبار وامتحان فعلى الانسان أن يصبر وعليه أن يحتسب وعليه أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فلما جاء ال لوط المرسلون فلما قدم الملائكه المرسلون الى ال لوط في صور رجال اي فلما اتت الملائكه لوطا واهله قال انكم قوم منكرون قال لهم لوط قوم غير معروفين قال إنكم قوم منكرون أي قال لوط للملائكه إنكم قوم غير معروفين لدي فلا أدري من أنتم قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون قال قصد من الملائكة لوط لا تخف بل جئناك يا لوط بما كان يشك فيه قومك من العذاب المهلك لهم وتأمل هذا الحال الذي حصل للوط في هذه اللحظة الشديدة قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمتر اي قال الملائكة للوط بل نحن ملائكة الله جئنا بعذاب قومك الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم وتأمل أنهم ملائكة جاءوا للعذاب فكيف كان الحال وعذلوا وأتيناك بالحق وإنا لصادقون وجئناك بالحق الذي لا هزده وإنا لصادقون فيما أخبرناك به وأتيناك بالحق وإنا لصادقون أي واتيناك باليقين من عند الله وهو عذاب قومك وإنا لصادقون فيما أخبرناك به من هلاكهم فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون فاسر بأهلك بعد مضي جانب من الليل وسر خلفهم ولا يلتفت أحد منكم إلى الوراء لينظر ما حل بهم وامضوا إلى حيث أمركم الله أن تمضوا أسر باهلك بقطع من الليل أي فخرج أنت وأهلك من أرض قومك بعد مضي وقت من الليل حيث تكون العيون قد نامت ولا يعلم أحد بمسراك واتبع أدبارهم أي وكن يا من وراء أهلك وامشي خلفهم حين تسري بهم وهنا يقول بقاعي قد جرت عادة الكبراء أن يكونوا أدنى جماعتهم الامر المخوف سماحا بأنفسهم وتثبيتا لغيرهم وعلما منهم بأن مدانات ما فيه وجل لا يقرب من أجل وغده لا يغني من قدر ولا يباعد من ضرب ولألا يشتغل قلبك بمن خلفك وليحتشموكا فلا يلتفتوا ويتخلف يتخلف أحد منهم وغير ذلك من المصالح طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا يكون مع الساقه في الأخير يتفقد الجيش جميعه كما حصل في قصة جمل جابر. إذا واتبع أدبارهم أي وكن يا لوط من وراء أهلك وامسي خلفهم حين تسريبهم ولا يلتفت منكم أحد أي لا ينظر أحد منكم مرأة ولتجدوا في السير فتتباعدوا عن القرية وتنجوا من العذاب النازل بأهلها فالإنسان لا إز... الإنسان يخرج بنفسه وأهله من مواطن العذاب وامضوا حيث تؤمرون أي الى المكان الذي تؤمرون بالمضي إليه فقضينا إليه ذلك في الأمر أن دابر هؤلاء ما قطوع مصبحين وأعلمنا لوطا عن طريق الوحي الذي الأمر الذي قدرناه وأعلمنا لوطا عن طريق الوحي ذلك الأمر الذي قدرناه وهو أن هؤلاء القوم سيستأصلون بإهلاك آخرهم إذ دخلوا في الصبح. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أي وأوحينا إلى لوط ما قدرناه من الأمر العظيم أن جميع قومه مهلكون عن آخرهم هلاك استئصال مطلع صباح ليلتهم كما قال تعالى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وفي هذه الآيات بيان لهذا الأمر. وجاء أهل المدينة يستبشرون، وجاء أهل سدوم مستبشرين بزيو فلود طمعا في فعل الفاحشه عياذا بالله. وجاء أهل المدينة يستبشرون، أي وجاء أهل مدينة لوط، أي وجاء أهل مدينة قوم لوط إلى لوط فرحين مسرورين يبشر بعضهم بعضا بغلوم اضياف له طمعا في فعل الفاحشة بهم وفي سورة هود جاء قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات وفي سورة القمر ولقد راودوها عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحهم قال لهم إن هؤلاء القوم ضيوفي فلا تفضحوني بما تريدون بهم قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني أي قال لوط لقومه إن هؤلاء الذين تريدون فعل الفاحش بهم ضيوف وحق على الرجل إكرام ضيوفه فلا تفضحوني في ضيوفي بتعاطي ذلك الفعل القبيح فيلحقني العار واتقوا الله ولا تخذن. وخاف الله بترك هذه الفاحشة ولا تذلوني بصنيعكم الشنيع واتقوا الله يخاف الله أن يحل بكم عذابه ولا تذلوني وتهينوني بالتعرض لضيوفي لمكروه قالوا أولم ننهك عن العالمين قال له قومه ألم ننهك عن إضافة أحد من الناس أي قال قوم له اولم من ننهج عن ضيافة أحد من الناس فنحن قد أنذرناك ومن أنذر فقد أعذر وهذا يدل على يعني كبير قبحهم وفحشهم من فوائد الآيات تعليم أدب الضيف بالتحية والسلام حين القدوم على خرج وأيضا في ذلك أدب الزيارة كما أن الذي يزار يكرم أيضا الذي يزور يزور في الوقت المناسب من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم لا سبيل إلى القنوة من رحمة الله فالعلم النافع يدل على الطريق الصحيح نهى الله تعالى لوطا وأتباه عن الالتفات أثناء نزول العذاب بقوم لوط حتى لا تأخذهم الشفقة عليهم بل ان الإنسان مطالب أن لا يذكرون مساوكنا الذين ظلموا أنفسهم تصميم قوم لوط على ارتكاب الفاحشه مع هؤلاء الضيوف دليل على طمس فطرتهم وشدة فحشهم عياذا بالله تعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.